في دياجير الظلام في دياجير الظلام في دياجير الظلام حين أضاءت الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمل البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام في دياجير الظلام بين آهات الكلام بصراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجذي صحابي في حمل بيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام وأنا في القلس أبكي بين أوتاد الخيام أرتجي عفوا عدو في يديه الموت حام أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهما طفلي لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمل بيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطيير الحمام لا أخاف البغي إني في الملمات إمام أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهمام مورد العز سقاني بل سمن يحيي العظام فيها يا جيل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 Takk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 فابتعد يا ليل اني ابصر الصبح الجديد سابح الحق بدمعه وايمان في الوريد فابتعد يا ليل اني الجديد سابح الحق بدمعه ودمائ في الوريد فابتعد يا ليل اني ابصر الصبح الجديد ابصر الجديد ابصر الصبح الجديد ابصر الصبح الجديد ابصر الصبح الجديد